سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مرى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فسورة يوسف سيسمى الربين ذحنين يتشر دي حنا ألف لا مرى تذخن ذليات إن الكتب ذي إذ القرآن النزري فيد أستعرفت كنت فهما نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين نكنا نجد نحكو ذاقصيط يفن مرات يقصيذين إذ القرآن نجد نوحى أسقفت السندرة إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين مش إن يسفي فذاش ولا غحدش الدفلان إطيج أكبر تزيري ولا خطنت سجدني قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين إن يسأه من مين ويحك ثرق ثقيا إويث ما كذس من أذى كان دين في فيو دين الشيطان ذا ذا ومقرن نذن ذا ميز وكذلك اجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإشحاق إن ربك عليم حكيم أكا جنينك يختار بذكذا كيستحفظ كي أتشفر والثيرجا أذك كمر النعمينش فلك الثروان يعقوب أمكنني كمر قولك غفر جذوذيك إبراهيم يكوذ إشحاق فذكر على المسيوسا يسند ضب الرمور لقد كان في يوسف وإخوته آيات لسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ظلال المبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم مجه أبيكم و لتكونوا من بعده قوما صالحين فيكد العالمات في يوسف ذوث مثنيش ايوا ذاك دشتق شيئا مش ان يوسف لهماش بابا فنريح مرثن اكثر من غش كان ذلكون سيرفاتيهنا بابا نغير ال13 انا غثي الحملان بذثوان أو اندقموا حذوان بعد سيريم دصرحان قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين إن يسير ذكسان يسفرث نقترع يبعد القائس يوث القفرة في ذكيش ميلث عز ممدين قالوا يا أبانا ما لك لا تامننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون أننا شأبا فثنغ أي غرورات سمنغ يوسف من فغر خير شد في ذنغ أذي الضعف الضذي العب أقرغا حفظ قال إني ليحجنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون قالوا لئنك له الذيب ونحن عصبة إنا إذن لخاشرون إني سن بفث سن أرحج في الليغ رو كان ذي الدو يذوان وقد غشنا وانتيتش ما يلتغف المفلاس اننا دميشتش وشن ونكن يترفع في ذنا ايه وشو يا غرا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون مثل بن ذين عزما ذير فرقين ثيرا أنه حيزد أمسا السوى نشته ندخل برض نهني وردت فقنا را وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وشاند سم التستيرون اغلبنا نستن جد حكون اننا سبب اثناء اي روح من روحنا مججال نجايو من بعد حتي ونوض تصم نوض وجاءوا على قميصه بدمن كليب قال بالسوالث لكم أنفسكم أمر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وغير انتصف قندورثيس ثم السيدة من الكتب يندهم غير مغفون يخضع تنفسي ثنون يونزين انشتق ذمم أنصبر بترث ملا أضرب بنها معاون غفين لدى القرم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاد الوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخش دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين لسديو الثلقفلان شجعنا نهو من سن يمس يضرقي الحلاس ذقش شديد فلاس إنيس أيا الخير يو أثن ذقش شيقيا أفرن تمزون للسرعة أربي يعلمك أخذ من زين تسس الشويت كان القذر من أما كنود وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عشى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولن يعلمه من تاويل الحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن يسو النسيغ ذي مصر إثم الطوثيس هذري آثارين فاع نغثنق مذمثنا أكسن سهري يوسف جمور مرة ذي القاعان يلنسن من رذي السين أمخيس فرامثير جام أربري وعير كاف لكن التصديم الدن والعلم نسو الشماء ولما بلغ أشوده آتيناه حكما وعلما وكذلك نزي المحسنين إميق الصوت غير نفس كجد النبوة اتمشنينه دلفهمان اتكير جسنا يولد خدم الرحشان ورا ودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت البواب وقالت هي لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون تكفي سيد سمعون تنغيل لقو خميس ومبعد ثرة ببوران تن يسأها غوار أقره الجغماني يند إنجو ربي أثن سيذين يعوزيين يمني ذقو خميس أثن نربحنا لان وذي خد عندي لمان ولقد همت به وهمت بها لولا أن برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء إنه من عباد المخلصين في زي السوات وخر أقرب يفكي في كيس الطوع لو كان مشين ذبافيس إجد السحن الفرهان أكي نسترى فلاس ثفض حين تشمثين نسترى العباد واشتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف سيدها لد الباب قالت ما جزاء ما نراد بأهلك سوءا لله أن يسجن أو عذاب نليم أمزججن غرث بورث أثجف ذي في الدفقندورث أثجف ذي في الدفقندورث أثجف فيه وفنسي ذي صغفت بورث ثم نعم أولي يسعي الجزاء أولي يفغان نذه السيمس ذي الوشوجي حشى الحبس نغضر أعتفق قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من كاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من صادقين إنياش أرد نسهد إيدي يعني نغشت رفيو إيش إحذدك مولنيس إيون الشاهد ما تشريك ثقن دور فيس أغرزت تشتيدنا نتثثن يسخد ما تشريك ثقن دور فيس أغرزت تشتيدنا نتثثن يسخد فالما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لي ذنبك إنك كنت من خاطئين مجزرة قندور فيس اتشرك غرد الفرس ين يس ذيني فنن فجي سكيوذن خط سكيوذن مخريث أيوسف غيووار خمستغفر ذد نوفيم أقلك وقاد نشوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين ذاتها الذرت ثلوين ذاتها ذاتها شقرت استثمت طوث اللوجير ذاكري نسي ذاتها تضمع تقنسى لنسر محباس يفضح وين كانت فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعددت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن فالما رأينه أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم مثلتش ديعتذ يس إذ شقعست فعرضيثت أثهجيست مكان أندرت تكي تقعدت تفكي كلية وثيك ست المستر ندف أخياء تنيس أفغد غرصت مثورة إسدهشي ست لقد زمت ذك فسنن ست عقدت أنت شير الله وقري الذي العبال وقذ الملائكات قالت فذلك الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فستاصم ولئن لم يفعل ما آمره ليش جنن وليكون من الصاغرين تن يستذوقني إسي الساعي رمت نك قصد مو يخذ مين سنيغ أمضي قصفان ذي الحفس أذي يروث مع اسم الدل أنتس أهي شبيح أغسى وللله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين إن يسأب بنو ذرح السياخري ورغين يدضرفت ما يلوث الرضار في في ذنست وقد غذمر غرصت <تصفيق> هذه ليه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى من بعد ما رأى ولايات ليش جننه حتى حين إن عمسد ففي سيارا فلسكيوذي ننسد نستيسل لدي شيء العلميس ريس حي الحد بعد مزن دفن الصح وفنث حفص النخير شل وقت أذر مثوال ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا نراك من المحشنين. Kecmenɣ lḥebsin yid-s, yna-ass yiwen deg-sen, ẓriɣ di targit amzun alliɣ ẓmmeɣ di ẓين yna-as wayeḍ deg-sen, nekkin ẓriɣ am wakken للخوزغقروي ضور deg-sen la tetttten, fruyaɣ-d tirganna نẓrek la الحسان. قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون إن يسنحان الطعام يكون نديسانة تشم خبروا يكون نديس قبر دياس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 تبعاق الدين اللي جذوذيو إفراهيم إشحق يعقوب ولي اللي ومكس نقم يا ربي وين هي يشريك وقذ الفضر الربين فلنا غفيم ذنن لكن التسليم الدن وشكرا نعمينس يا صاحبي السجن آرباب متفرقون خيرنا من الله الواحد القهار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 أي أخير نغذ ربي أو حيث مريز مريوان كيف عبد المتجامة ربي إذا شمونا كنيث السمان خلوان هذا الجذوذ نوان أربور دفكيها الفرهان فلسن اللان الصح لحكم الكفوسة ربية يوم ردة عبد المنتان هذا وين ذي الدن الصح لكن تصليم الدن والعليم السوى الشماء يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسبب فتاكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أي يا فقن ودخل الذي يغال النذي غال أذي سوشرف سيذيس ويضذت وصلب رغيرت الزنف أذن قفن ذكو قرويس أننا سور نظر إخلا إن يسن ذين ضراء وينفد استقسام وقال للذي ظن أنه ناج منهما وذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين إن ين يسيون ينوى ذي ذا ذريد زا سيديش ذا ينشت الشيطان وديس مكثرة سيديش يقيم يسفز داخل الحفز أشحى نسبسان وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يا كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يا بسات يا أيها الملاء وفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتناويل الحلام بعالمين أكني عدن العوام ألم يرقى السلطان ينظرق سبعة سيثان الصحة لست سفلعت سبعان نظن نظعفا سبعاث يذرين زيكزويث ثيظن سيقورانين انا عقال العلماء السلوشيد سرقيف ما في سفر ومثيرق اننا سوي درويين يجزرو مدن فرقيث ونشينا دنشفلو اين يلن وقال الذين جاء منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايوسف الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبولات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون إن ندوين دين جن للحبس إن بعد مئة شون ذنك ديوين رخبار وسفروا الترقية شقاتي كنغ الحبس أيوسف أبو تيذج السفريات سبعات الشيثان صحة لهت السفعد سبعان نظن نضعفن سبعات يذلين زيجزويت سيضنين سيقورنين أكن ذقر غرمدن أذفه من ثرق ثقيم قال تزرعون سبع شنين دأبا فما حصدتم فضروه في سنبله إلا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يا كل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون يند أثنت زرعم سبع سنين مستبعا أينك نرث مهرم يجث ذي في ذين حشاش ويطره كم ادشن سبعه وغرار ديك ست شكم خت فرم حاجه شويطره زرعم ومن بعده يسوسقاش غفرا ود ديار الريس هذ تش 17 وقال الملك ويتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فسألهما باد النشوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم إن يسن السلطان ثورة رحميث دويم مديس غرث مرسول إن يسقل السديخ الشريث في الخراث النير إجلز من نفس ننسد يعلم ربي كيف ننسد قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قل حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لمخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين إن يا ستة السلطان إذا كتب ونغر يوسف متقس ذمت سينور نرهي أن تسيد شير الله ونظري ذي سي خسرا تنظم الطوث اللوجير ثلاثين فن الحق أذن كنثي قس ذن ومن السن الصافي الله أكبر وكما كان ذي يحصو وانتخذي عقر غيافيس اربي سوى ذران فيك يدي نخدع وما ابرئ وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره لا بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم و لتذكر مانيو فالنفسي صعبة طاس استمر سوينور نرهي حتى يتحون ففي ففي وعفوة طاس أن نترد الحن وقال الملك توني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين نمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم إني سن السلطان ثورة رحميثي داويم وقت جهي منيو يمكن يهضر يذس إني سن السلطان وغورنا حدرك الصوض كل شيء يش دماج إني سيسوق يس ميا أغفر خزي نكذ حفظه في الأسد اسمغم شرخ ذمغ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحشنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون أكس السهل يوسف جمور مرا ذي القاعان ذي شاذي خدمك نفغى الرحمن نغن التكيت ايو نكني نفغى نكونر نتضقي على جر ابو ذي خدمان الاحسان رجل الاخر فيا كثر ايو ذي الممنين وذي يتقوثنا ربيع وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكيون ولما جهزهم بجهازهم قالاتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني يأوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لمتاتوني به فلا كيد لكم عندي ولا تقربون وستند وثمثني قسف شش من غرسي عقل ثن نثني مثاقش نرعا مجن دف كاين حوجا يني ين يسمنا دقرم يراقو نغي دويم المثون كريد الاستواريم امشي ونسترغ مريح وقوم غا ونمضي غير هان مو يفيد بما راه الكيروت شيم قوري سنراود عنه ابا وإنها لفاعلون وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون أننا سنكون نعرض أم كلا نغرف ذلك للمجهود نغرف نخدم يقول نيسني خدم نيس وقمت السرعة دبين ازدخل نسن أكن مهاثة عقرن مبضن سيمولان سن أكن هاثة دغرن فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له الحافظون ميقرن غرفة سن أننا منعنا ودن أشدكم مثلا ليثنا هذا النجوان حافظ في الله قال منكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين إن يسنعني تفغان إيو أكن كنا من أغفل الله أكن كنا من أغفهما حفظا حدثي بوضي حانا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت ليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت لينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونجداد كيل بعير ذلك كيل يشير بدفسين القشنسن وفنسر عن ننسن ثغار الدلمر غرصن أننا سببتنا ذو شي نفغى أني هو كا أستنسر عني ثغى ذلم يظورنا أدنى جول وشورنا أنحصت غفري مثلا أدنى نسعفق برغم في الندى نسعفق سهر قال لنرسله معكم حتى توتون موثق من الله لتاتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل إي النور تستكغي يذون ألم تشوفك مية معناه أفي عاهد ألم شفك نفس النسان صرب بذلك درم حاشا ما تشوفه غير ذم إمي تشوفك ذو خير غفين دن وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من بواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون إن يسن أثروا ورخش مثيو ستبور ونفرق سفثبورا ورخش شما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 وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكبر الناس لا يعلمون إمي ذا ينكشمن أكني يوم ربث سن ولي يترر الشماء فلسني فغى ربي حشان ينهي فغى يعقوب ذا القوليس يستفغي فيد يسند شو يسن ملا لكن تصديم الدن وليعلم نشوى الشماء ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتأس بما كانوا يعملون إمكش من غير يوسف إغرف فيه مصغرص إني يسنك ذيماه أركش قنهن منيه عفينك لخدما فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم الذنم والذن أيته العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم مزن دفكين حوجن يهرم دستكتلا ذخل نسعفقان هماس إذرحوا في الرحي الناو أرقى فراغة ثوهرم أننا اسمي القرذ غرس نشو ثكي ونروحا أننا السثيروحا أمود الكير من السلطان ونفي دير نذياوي أسعى في ونورغم أقرر نكي نظم الغست قالوا طالله لقد علمتم ما جئنا لنهتد في الأرض وما كنا سارقين ان الناس احق ربيا ارسع من من اساد ان الشفش دير قا نكنور من اللي دي قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك المجظالمين ان الناس مش الجزاز مدق اللي شهد فم ان الناس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 وفوق كل ذي علم عليم يفدير حوايج نسن اقبل حوايج انكماش اي كشي يدي قش انكماش اكاكش يوسف تيخري سيطفيجماش وريسمه لا دي طفيجماش يدير قوانين السلطان حاشا ما يظهر بيا نشري الدرجه بيدي فين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 وسنتدي سينا لام إن يسدق وليس كان أدخل ونذي مشوما ربي يعرمك دنام قالوا يا أيها العزيز إن له أبن شيخ كبيرا فخذ حدنا مكانه إنا نراك من المحينين قال معاذ الله أننا خذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذن ظالمون اننا سيد الوزير ذا بس ذمارة والشور اخفر ذهنا وانثب غير اتتصدق ومضيقيس نظرك تخدم ذا الخير يناد اغنجوا عربية انا الطفوين غرنوا فيه الحاجة اني غيروحان ايه مكني نظرن فلم استيأسوا منه خلصوا نجيا هذا كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد خذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن برحل رضحت يا ذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ألم يسن ذيس هذن بجرسن إنه مقرن ذيسن يكثع من فبثوان استشفك ربي تعهذم اكاك اتخذ عميق العادة تفكم غف يوسف ورجج جغثموثا حاشا مسردن بفا نغيق مض ربي التويل نستقى حكما احكما ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين أسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا صادقون وغرث غربة ذات ون إن ستسمي في فر إن شهد سويا النظرة ورن وكر يخدم سور ثدثين الله ذر قفران إذا جدنا الداء أقراغ تشيدنا النار قال بل لكم أنفسكم أمر فصبر جميل عاش الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم إينا جسا نفسي ثنون إينا جسو قنخة خذمم أنصفر فرث مران أهفر بيثني ديار إيشين إيك نتسع يعلم إيشني وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ايجثني رحل سقار ايجي ويفنك الحزن غفي يوسف انتهي الله النسل من اللي ذي الحزن سيغضار قالوا تالله تفتأو تذكر يوسف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 مكاد السدر يوسف مر تغار الضمضين ما خصنا غضمنيش ينه ربي مش هيا غوفني ودي غفرنيو اقري على ما والربيه شوي النور تعلم اثروا وروح قلب بس غفي يوسف متتبهماش غير حمر برتيسر اثن وذ يش تيسم غير حمر بفران فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مشنا واهلنا ضر وجئنا ببضاعه المجاه فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المصدقين انكش من غير يوسف ان النشيد اروجير يطفغ رز الدروشوج اش نطمع قد زكتظ أفنربيت كفير ودفكت زكتظن قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذنتم جاهلون قالوا أهنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يطيع أجر المحشنين ইন এস হসান ঋ শুয়া কৃষ্ণন ইসুফি হুনমনসুফ ইনসেন ইসুফ ওগি লিখিমা ইন আহমদ রাহ উনি সব্বার রু খ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 واتوني باهلكم اجمعين اننا صح حق <تصفيق> ربي في لا ربي لو كان اننا لا غلطين هي النيه الشنوري اللي في لا ونش تاكو غيريف غبره وني سمحان راح بيض تقن دورثا ووثت دقه تفوت من بابها أدي ونمزي في ظر وغير ستسوي مديث ون إما وذن ونمرى ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم مثل ذات سند القفلان ين يسن مفثسن فجد ريح جوسف مو يدقار ما تهم رض أننا نسحق ربي أرمز لكذير خطأ أكتن في الزخن فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون مديب بضون في ذشر سقن درثني قسف يذكر السيد غفو ذميس يغال الدمزي في ظر يند أون النغران أقري علمه ربي أي النساء علي المران قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم إننا سببتنا ظرفاق السماح ذي ربي أذا غ في النار نكونين اللذر الغلطين ين يسنون ظرفاق أذا ونسمح فبيو نستيتسم حطاس يرنان يشترد الحنا فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقالوا دخلوا مصر إن شاء الله آمنين إني من غير يوسف غرص قرض الولد نيس إنه يسحش مثل مصر إن شاء الله دي ون ورفع أبويه على العرش وخروا له سجد وقال يا أبتي هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد حسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتيي إن أربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم الله أكبر يسغم الدر والدنيس أغفى جعرش أريد يسيس جعرش من السلطان نثنخنان السجد ناس إن يسباب أذوان يغفى الثغفار جثيو يقمس ربي قفرة الصح إن أعمد فلي مطاس ميد يسوف غضي الحبس يسفش مكون يدغر ثمذيد بعد ميد يشم الشيطان ياري نكذ وثمثني أثنى ربي يتسهير أين يضغذ رمور العلمس يليسعي الحد يسنذي ضب الرمور ربي قدا تيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحاديث فاطر السماوات والرض انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين يدعي يشفي النياش اذا في وذكيه في يد حكمه في حفظ ضيه واثير قام يا خلقي جنوان ورقام حتي في الدنيا والاخره نغير كذلك سلم يشد يد الصنعين ذلك من الباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولوحرس بمؤمنين وما تشألهم عليه منجر انه هو الا ذكر للعالمين وكيف الخبار يغفن لوحك تدن وحام ورس اللي غرى يذشن امك نتش مشورا هذا شهكيف حشيفين اللن وتصدم الدن نستذر القرآن نسم كثير إذ خرق ثك الملان وكأي في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أشحر لمريلان ذج جنوان يكو ذرق عام أتعدين في الأسد أتصدق سنمر من أن صرف الزرنون الشريخ أفأمنوا أن تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة بغته وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من مشركين ورق الثلاثني دياز نعطف ربثني غوم نغد يس يوم الحساب نهنم رفنين فلاس إناس نذوي ذي فريذي جب ذي فريذي ربي أعلم غد وقل الصواب نكذوي ذي ثبعا ربي مقرد الشنيس نكسق مع وما أرسلنا من قبلك إلا رجال يوحى إليهم من هل القرى افلم يشيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا الا تعقلون وذاك الدر الشقاق قبريه ذير جزن مدنس وحيه ذق ودي زغنتو ذيرين أمكثل لثقرة أبذي لنقهرنسن ذخم اللخر فخير إيو ذاكي سأوذن ربي أنت ذكرى قنوا حتى إرستيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ألمو يسن رنبيان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 لتقسي ذي نجي نسان فلال عفري وحدقا مشي ذي لهذور الكتب ذاو كذي ويني زوارا للكتوب أفن ذا بي نيكول شي ذاو الله يكت الرحمن ايو ذي اللان در مومنين